لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمنذ ا ر ب ع ة عشر قرنا من ا ل ز م ا ع ه وكتاب الله الكريم يثبت يوما بعد يوم انه اساس ح ض ا ر ة ا ن س ا ن ي ة كبرى ونبعث ن ه ض ة ع ل م ي ة و ع ق ل ي ة اطلقت ا ل ب ش ر ي ة م ن ا ق ا ل ه ا وحولت ا ر ي خ العالم من اطوار ا ل ت ف ك ك والتخلف والخرافه الى ثور العلم والتماسك و ا ل ت ي ر ب ا ل ا ن س ا ن ي ة قدما الى الامام اخذ الامام والاسلام و ه ذ ا هو ارك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو بين أيدي مع خير من فضلك بين أ ي د المقطع كاملا ن ولا تنس الاعجاب وتفعيل ا الجرس ومشاركه المعرفه بهذه الطريقه ل Saladin! I'll see you、oh, at the end of、yes. the video. l o no, AHHHHH、well. لان الارض يجب الا ببديع وعدلا و س ل ا م ا ك له اولو تحت الامل 「なぜなら」 <rane S 2> よろしくお願いします。 لانقذنا الصوت ورفعنا لك ب ا ل ص م ت كتاب ت ح ك م ت آ ي ا ت ه ثم فصلت من لدن حكيم خبير وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه ا ل ق ر آ ن ي ه المباركه بما توفر ي من آ ي ا ت الله البينات تلاها القاء الشيخ محمود ابو الوتى الصعيدي في هذا اللقاء المبارك الذي تستتم به اذاعه ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره احتفالاتها بشهر ربيع الاول وتستقبل به شهر ربيع الاخر اخوه الايمان ان لكل لغه من الروائع ما يعتز به اهلها ويعتبرونها